الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين هذا السائل يقول قدمت من بلد المغرب إلى المدينة للزيارة ثم الحج ونويت الإفراد فهل يشرع انتهى هو له يقول وإن كان كذلك فكيف أصنع ال الإفراد مشروع لأن الأنساك الثلاثة الأنساك المشروعة ثلاثة ويتمتع والقران والإفراد وكلها مشروعة والإفراد هو أن, أن يلبي بالحج وحده أن يلبي من الميقات بالحج وحده فإذا لبس الإحرام وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا فالإفراد مشروع وهو من الأنساك المشروعة ويأتي بأعمال الحج وحدها ولكن إذا كان يريد الأفضل له فالأفضل التمتع الأفضل التمتع وإذا كان يشق عليه فيجمع بين الحج والعمرة قارنا والقارن هو من يأتي بأعمال المفرد ولكن يختلف عنه في النية وفي سوق الهدي وذبحه في في مكة فالأفضل له أن يكون أن يكون متمتعا أو قارنا نعم يقول في السؤال الثاني كيف يحصل الإنسان الخشوع أو كيف يحصل الإنسان الخشوع في المناسك مع كثرة الزحام وغيره يا يكون دائما متذكرا قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومتذكرا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق ويبقى في حجه مجاهدا نفسه على السكينة وعلى الطمانينه وعلى الهدوء و و و و وعلى استحضار المعاني الجميله والإيمانيات ويخصص أوقاتا يقرأ فيها كلام الله ويقرأ فيها العلم ويدعو الله عز وجل ويطمع في صلاته وعبادته ولا يضيع أوقاته بالذهاب هنا وهناك احيانا بعض الحجاج في عرفات وفي مزدلفه تضيع الأوقات في فيما يسمى بحب الاستطلاع فتجد يذهب مسافات طويلة لا لشيء الا لينظر او ليرى وبعضهم لو حصل شيء من الامور اللافتة للنظر تجمهر وتجمع ما كانهم في عباده لا يضيع وقتها فينبغي عليه أن يعود نفسه ويهيئها على الهدوء والطمانينة والسكون السكينة السكينة كما كان عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك فيكون مطمئنا ومجاهد النفس على الخشوع وحفظ وقته في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه هذا السال يقول هل يجوز للنساء زيارة القبور كذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة خلاف بين أهل العلم معروف وأنا صح الله تعالى أعلم أن المرأة ليس لها أن تزور ليس لها أن تزور لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور وقول زوارات القبور أي من يزرنا القبور ليس المراد هنا المبالغات بالزيارة وإنما المراد من يقع منهن الزيار لعن الله زوارات القبور فزيارة النساء للقبور فيها النهي وفيها هذا الوعيد الشديد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالذي ينبغي المرأة أن, أن تجتنب ذلك وأن تدعو للموتى بالمغفرة والرحمة أينما كانت نعم. هذا يقول النبي, النبي حكة في, جس في جسمه فهل عليه شيء سقط من شعره وهو محرم هذا السؤال من الأسئلة الكثيرة التي ترد من الحاج الدالة على حرصهم على أداء المناسك على التمام والكمال الدالة على حرصهم على أداء المناسك على التمام والكمال تجد يسأل في لباسه يقول وضعت مشبك أو مثلا ربطته بهذه الطريقة أو الحزام الذي عليه فيه خيط أو بعض مثل هذا السائل يقول في حكة وحككت شعري فسقط منه شعرة هل علي شيء؟ هذا كله يدل على حرص وعلى خير وعلى رغبة طيبة في أداء أعمال المناسك على وجه تام وهذا الذي سال عنه السائل وهو أن من حك شيئا من جلده محتاجا إلى ذلك وسقط منه شعره ولم يقصد ذلك لا تؤثر عليه والمحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشره شيئا لأنه محرم وينهى عن ذلك لكن إذا حك جسمه محتاجا إلى ذلك وسقط منه شعره هذا لا يضر شيء ولا يؤثر عليه بشيء لا يؤثر عليه بشيء لكن حقيقة هذا السؤال يدل على خير عظيم يدل على خير عظيم وعلى رغبة في الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أيها الإخوة ينبغي علينا جميعا أن نستفيد من هذا الحرص في حياتنا كلها في حياتنا كلها الآن لو تسألت أيها الحاج الموفق من الذي نهاك عن أن تأخذ من شعرك في حال حرامك من هو ومن هو الذي وجد في قلبك حرص في أيام الحج أن تطيعه من هو والرسول عليه الصلاة والسلام وحبك ورغبتك في اتباعه في وقت الحج هذا من امارات الخير فيك فلماذا لا ينسحب هذا الخير علينا في حياتنا يعني نضرب مثالا احيانا هذا السؤال يرد إلينا من أشخاص تجده يحلق لحيته على مدار حياته يحلقها بانتظام كل ما بزغ منها شيء قليل حلقة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى أرخوا اللحى أسدلوا اللحى أكرموا اللحى أعفوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المشركين حديث عنه كثيرة وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية وكان الصحابة يعرفون قراءة القرآن في الصلاة السرية باهتزاز لحيته عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا كذلك ولا يعرف الصحابة من هو حليق اللحية ويسن ماضيا وأخبر أنه من سنن الفطرة صلوات الله والسلام عليه فأنت الآن تطيع قال لك وقت الإحرام لا تأخذ من شعرك شيء فما يأخذ من شعره شيء وإذا كانت مدة الإحرام طويلة عند بعضهم في الميقات يحلق لحيته في الميقات يحلق لحيته لأن خاصة إذا كان مفرد أو قارن ستستمر مدة طويلة وهو محرم فيحلق لحيته حتى ما يحتاج إلى حلقها ويستقبل حجه بهذه بهذا الخطأ وهذه المعصية للرسول عليه الصلاة والسلام فالذي نهاك عن الأخذ من شعرك حال الإحرام هو الذي نهاك عن حلق لحيتك فالواجب أن يعود الإنسان نفسه على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بحلق اللحية بعفاء اللحية وقص الشارب عليه الصلاة والسلام وتجد بعض الناس حتى من المسلمين من يحلق اللحية حلقا مستمرا وبعضهم لا يكتفي بالحلق بل ينتفها نتفا وبعضهم لا يكتفي بالنت بل يضع على خدوده من التحسين والتجميل مثل ما يضع بعض النساء يضع على خدوده شيء جمل حتى مثل ما قال بعض البوادي الذين على على الفطرة يقول فيصبح مثل أخته فيصبح صار مثل أخته الله جمل أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت إذا ارادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى والذي زين الرجال زينه للرجال وجمال ولكن لما تتغير الفطر يصبح الزينة ليس بزينة ويصبح ما ليس بالحسن أمرا حسنا فمن زين له سوء عمله فراه حسنا إذا تبدلت الفطر يرى الإنسان الحسن قبيحا والقبيح حسنا ولهذا تجد بعضهم يحلق لحيته ويطيل الشارب مخالفة تامه للفطرة اللحية محلوقه والشارب طويل حتى إن بعضهم من طول شاربه تجد أن شاربه يغطي فمه تجد أن شاربه يغطي فمه، وإذا رأيته تتساءل تقول هذا إذا أراد أن يقبل طفله الصغير كيف طعم هذه القبلة في, في طفله إذا, إذا أصبح في قلبه رحمة ل لطفله الصغير وأراد أن يقبل طفله وجاء واقترب من الطفل وقبله ثم هذا الشارب الطويل هجم على خدود الطفل وعلى فمه وآذاه ماذا سيقول؟ أ أ أ أ الطفل أما زوجته فلا تسألون عن ألمها وشدتها وأحزانها التي في قلبها من هذا المرض وهذا الأذى فالطفل فأ يقول ليت الله راحنا من هذه القبلة ليت سلمنا منها ونرتاح من هذا, من هذا الحنان وهذه الرحمة بهذا الفم وأما إذا أراد أن يطعن أو, أو يشرب فتتساءل يعني بعض الأطعمة كيف تدخل إلى فمه والشرب نازل مغطي فمه لو أراد أن يشرب شوربة بالملعقة ما يصنع تجده إذا كان يحتاج الشوربة الملعقة يمسكها واليد الثاني يرفع بها الشارب حتى تدخل هذا مخالف للفطرة وانتكاس ولا تدري كيف يعني مرة قديما جاءوا ذكروا أن عقدت مسابقة عالمية أطول شارب في العالم هذا قلة حياء وقلة دين وقلة عقل ومخالف الفطرة وهكذا العقول إذا فسدت يصبح الناس يرون القبيح حسنا والحسن قبيحا ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم فطرنا وأن يسلمها من التلوث وأن يوفقنا لاتباع نبينا عليه الصلاة والسلام به والاقتداء بهديه الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والبعد عن مخالفه هديه وأن يشرح صدورنا للخير وأن يوفقنا للأعمال الصالحة والأقوال الطيبة وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا, وأعمالنا واعمارنا وذرياتنا وأزواجنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وان يغفر لنا إنه الغفور الرحيم وان يتوب علينا إنه التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين